في وين ندرس حتى يوم الاربعاء هذا في المستشفى أيضاً اخلينا وش الفرق بين الاختراق في الدراسه والاختراق في الكهرباء او في التربيه العمليه كما يقولون الانتماء للشيء اذا ربنا عز وجل اصابك من الفتن و ربنا عز وجل رزقك والأشمح الشرعية وما شوتي في نفسك مينو إلى الفتنة أو خوف من الموعد في الفتنة وأيضا تستعين نبه بعد الله إلى اللواء على الأمقى أو بالزواج مثلا تزوج وزوجتي وديت وزوجتي نعم الله يرسلت الزوج الصالح لكن كم من دراسة ولاخد الأرض حياتنا كلها فلاطم أنا أعجب الكثير من الناس لك أنا او فاصله دي في المرحله الاخيره من الدراسه بعضهم في طيب بعضهم في الهندسه بعضهم في كذا في كذا يقول سنوات كم الآن الان والآن والانا اريدك الدراسه وامي وابوي طالين طبعا امي وابوي يسعدان عليك الامور وان تدرس داعم عليك وان تدرس ويترن عمر اليوم اللي تتخرج فيه وتتوظف وتعينهم على امور الدنيا وتساعدهم وشروادهم دكتور ولا طبيب والحمد لله سريعون من اليمن وتكاليف الحياة الآن اللي بتذكر تروح تشتغل شنو زراع ولا بواب عجلة المدارس وغيرها بحجه انه الكليه اختلقت طيب الشارع اللي بتروح فيه ما هو اختلاط راحتك في الشوارع وجيتك في الشوارع دخولك في الاسواق دخولك في المستشفيات الحج والعرق مهم كل اختلاط. الطباب حول الكعبة مهم كل اختلاط. اختلاط اختلاط نعم يمنع الى جهة وصلت الى مرحلة الفتنة نقول نعم اترك الامر كله لان الحفاظ على الدين اولى من اي امره واي عمل. وبعد الاختلاط تعالج غض الله عز وجل امرنا بغض البصر عند الاختلاط هذا مو معنى ما في اختلاط. وانا لماذا امرنا بغض من اقصارهم. وكذلك وكل المناهي غض من ابصارهم لماذا? انه في اختلاف. وايضا مشرك ابن صلى الله عليه وسلم النظرة الاولى تعفى عنها. هذا كل دليل على ان الحياة فيها ايش? فيها اختلاف. وستقع في النظرة الاولى رغما عنك. لذلك غض البصر ولا تتبع النظرة دخولهم عند خروجهم أبداً وإذا المراه سالت النبي صلى الله عليه وسلم والتفت وشافوه كله اختلاط هكذا التأمل الله ما استطعتم ضمض البصر. تزوج ها تزوج وخلك في الكلية لكن كمل وكن عملاً لهمك وأبيك وأسعد والديك والله تسوى الدنيا كلها كونك ادخل السرور على نفس والديك بالتخرج عمل والوظيفة الطيبه ها? وخاصة اذا ايضا التقيت الله وتراقب الله عز وجل في عملك وترجو ما عند الله جل وعلا في عائفك. لا الدنيا كلها اختلاب. وبعدين نقول هذه اللي بتفتح العياده طيب فتحت عياده حق الاسنان للأطفال و طفله شطفل معاه جايب ولده الصغير حتى يتعجيه. انتخلي نبوه. ولد ابن ديره لا ما هي أصلا. الدنيا كلها اختلاق نعم جاءت الخشيه الخشية نعم نبتعد عنها قدر الاستطاعه لكن ثم أمور ومواطن ما في إلا الاختلاق ما في إلا الاختلاق لذلك تهدفوا الله وقضعتم بذل الأسباب تزوج غض الله لا تدفع الله النظرة نعم ولا تكسر البقاء في منه هذا المكان خذها على قدر الحاجة والضرورة حاجات الناس كلها تتقرب الاختلاط الاسواق الدنيا اركب في الباصات اركب في الطائرات كل هذا. فاذا كنت تعجز الاختلاط يجب ان تعجز الاختلاط في الدنيا كلها تروح تشوف لك قريه في مكان في غابه في افريقيا ما يعيش فيها الا انت امثال اذا كنت تستطيع نعم